من رَبِّهِ الْمَعَارِجَ تَعْرُضُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالله، ولا تود المجرم لن يفتدي من عذاب يوم إِنْ أَيْنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ وإذا Well, Uh... <laughs>